الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرة الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أننا بعد فقد شرع المصنف رحمه الله في هذا الفصل في ديان كفارة القتل وهذه الكفارة قد ضل عليها الدليل الشرعي الثابت في, كتاب... في كتاب الله عز وجل بأمر من قتل خطأا أن يكفر وأجمع عليها العلماء رحمهم الله ومن عادة آه العلم أنهم إذا فرغوا من بيان مسائل القتل والأحكام المترتبة عليها من الحقوق والواجبات من الديات للأنفس والأعضاء والأطراف والجروح والشجاج والكسور فإنهم يسرعون بعد ذلك في ديان حق الله عز وجل من وجود الكفارة وهذا حق لله سبحانه وتعالى ولا سك أن حق الله هو أعظم الحقوق ولكن المقافة والمشاحة في حقوق المخلوقين أكثر ومن هنا أمر الله عز وجل بالدية المسلمة إلى أهل القتيل أن صتل خطعا فقال وإن كان من قوم بينكم وبينهم إيثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد حصيان شهرين متتابعين ثوبة من الله كان الله عليما حكيما فأمر الله سبحانه وتعالى بهذا الحق له جل جلاله بعد أرتده على حق المخلوق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة المؤمنة فابتدأ العلماء بالديات وأحكام الديات سنثنوا بعد ذلك لحق الله عز وجل ومن هنا هذه الديا هذه الكفارة تكفر عن العبد وأصل الكفارات أنها تكفر الجنوب بمعنى أنها تسترها وتذهب بناءها وشقاءها عن صاحبها وإذا كفر الله عز وجل للعبد بنده فإنه قد أمن العبد من حقوبة الله عز وجل وأمن من سوء الصيئة في الدنيا والآخرة كما هو معلوم ولذلك سمية المغفرة تفارة للعبد وقال الكفر في لغة العرب أصله السطر يقال للبادر كافر الذي يبدر البدر لأنه إذا بدر البدر غطاه فيقولون للمزارع كافر لأنه يغفر البدر والكفر هو السطر ومنه قول الشاعر في ليلة كفر النجوم غمامها يعني سطر النجوم الغمام ولما كانت توضة الله عن العبد ومغفرة الله للعبد تده ذلك الدم فكأنها شارط غطاء لذلك الدم فلا فكأنه لم يكن من العبد فلا تراه عين ولا يحس به أحد فالكفر والغفر معناه متقارب فلما كانت هذه الحقوق التي أوجبها الله عز وجل لقاء ذنوب معينة من العبد سواء كانت في الجنايات بين المخلوقين بعضهم مع بعض مثل كفارة القتل أو كانت في الجناية والاعتداء حلى حق الله سبحانه وتعالى كالجماع في نهار رمضان أو كانت جامعة بينهما كقوله لزوجته أنت عليك ظاهر أمي فهذا جعل الله فيه التكسير وجعل الله عز وجل فيه الكفارة والكفارات كما تقدم معنا منها ما هو مغلظ ومنها ما هو دون ذلك فأعظم الكفارات الكفارة المغلظة عفق الرقبة ويركب على ذلك وجوب صيام شهرين متتابعين لمن أجز عن الرقبة وقد جعل الله ذلك في الظهار وجعله سبحانه في قتل النفس المؤمن المحرمة وفي سمة المبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك في الجماع في نهار رمضان لمن جاء مع وهو صائم هذه الكفارة المغلبة طبعا يعتني العلماء في ديانها وتقدمت معنا ولذلك المصنف رحمه الله لن كثيرا فيها في باب القتل لأنه تقدم معنا ما هي الرقب التي تجزي لأن هذا في كتاب الصوم وكذلك في كفارة الضهار ولذلك أجمل أن رحمه الله في الكرام على تفصيلات هذه الحقوق الواجبة الكفارة في الشريعة منها ما هو مخير يخير الإنسان فيه ومنها ما هو مرتب فإذا كانت الكفارة تخيرية كقوله تعالى ففدية من ثيام أو صدقة أو نسك هذا كله على التخير يختار أي نوع من هذه السلام قال ابن عباس رضي الله عنه ما, ما كان في القرآن بأو فهو خيار للعبد يعني يختار أي واحد من هذا يجزيه وما كان بثم فلا يجزي الثاني إلا إذا عجز عن الأول ومن هنا هناك كفارة القتل اختلفت كفارة القتل عن كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان من جهة الخصوة الثالثة وهي إطعام ستين مسكيناً بدلاً عن سيام الشهرين متتابعين والذي يقويه الدليل ويختاره طائفاً من أئمة العلم رحمه الله أنه لا إطعام في كثارة القتل وأن الواجب هو عفق الرقبة فإن عجز عن عفق الرقبة أو لن يجد الرقبة فإنه ينتقل إلى سيام شهرين متتابعين ثوبة من الله عز وجل على عبدي وإذا كفر بعدق الرقبة المؤمنة أعتق الله كل عظم منه من النار كما ورد في الخبر وصحيحا أن هذا التكثير ورد في قتل الخطأ وجعل الله عز وجل هذه الكثارة في قتل الخطأ ويجري نجر الخطأ شدها العمد وقد تقدم أنه ضابط الخطأ وضابط شدها العمد وبينا أن كثيرا من النسائل يشترك فيها شبه العمد مع الخطأ ولذلك في الكسارة تجب الكسارة في شبه العمد كما تجب في الخطأ لأن شبه العمد جرى مدرى الخطأ ولن يجب مدرى العمد ولذلك لا يجب القصاص في شبه العمد وكذلك لا يجب كما لا يجب في الخطأ فهذه الكسارة جعل الله سبحانه وتعالى في قتل الخطأ ومن هنا يرد الإشكال كيف يجب على الإنسان أن يكثر مع أنه قد أخطأ ولن يكن متعندا للقتل هذا فيه تعظيم للدماء وتعظيم للأرواح المسلمين والدماء المحرمة وأنه لا يجوز للإنسان أن يتساهل في تعاطي الأسباب التي تزهق أرواح الناس كأن يتهور في أمره فيحفر مثلا لعمارته دون أن يضع حواجز تقل الناس من السقوط في هذه الحفرة أو مثلا يأتي إلى طريق سابن فيضع فيها شيئا يوجد هلاك الأنفس كل هذه الأشياء في مجامع الناس أو في الأنافع مثلا التي توجد فيها يوجد فيها الصيد ولكن ما عامر بالسكان فلا يأمن إذا ثور بالدقية أو سلاحة أن يقتل شخصا أو يصيب شخصا فلما وضعت الشريعة كفارة القتل زجرت الناس عن التصاهم صحيح أنها لم توجب القصاص ولكنها أوجبت البيئة عظمت دم المسلم هذا الفصل فصله المصنف وبناه على ما تقدم وذلك ليوجد الاشتراك لأن العاقلة تحمل الخطأ وكذلك أيضا البيئة الكفارة تكون في قتل الخطأ فإذا قتل خطأا فإنه تجب عليه الديان وأما قتل العند فإنه لا كفارة فيه لأن من قتل عمدا فقد صار الحق لأولياء المقتول فإما أن يقتلوه وإما أن يقبلوا بالديان ولذلك قال صلى الله وسلم فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين فهو بخير النظرين إما أن يقابه يعني يأخذ القفاص وإما أن يودى يعني يأخذ الديه وهم يعمر النبي صلى الله عليه وسلم في حال العفو عن القاتل بالكفارة ومن هنا والصحيح النذب العلماء رحمه الله أن هذا القتل وهو قتل العند أن عقوبته القفاص قال صلى الله عليه وسلم كتاب الله القفاص وفي كتاب الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى فإذا عفى المؤمن عن أخيه القاتل وسامحه فقط فقط الحق في هذه الحالة إن سامحه لبدل فحقه أن يأخذ الدين وإن سامحه لغير بدل فقد عظم أجره وثقل الميزان والله عز وجل مصيبه على ذلك حتى قال بعض العلماء من فك الرقبة من كان له أجر ما يكون منها من صلاح وعبادة إلى بقية يعني جميع ما يكون منها من طاعة وخير وذر فو في ميزان حسنات الذي عفى لأنه هكذا من يتسبب في إنقاذ الأرواح أو يعمل عملا أو يكون مثل الأطباء أو نحن يتسبب في إنقاذ إنسان من أملاك مويا أن يبقى فيعمر كون الله عز وجل بطاعة الله ومرضاه فإذا تنازل عن حقه وعلى سابقه فقط الحق كله ومن هنا قال لا كفارة في قتل العبد هذا الفصل بيّن المصنف رحمه الله فيه وجوب الكفارة فقال رحمه الله من قتل نفسا محرمة فخرج من هنا أو من قتل نفسا محرمة كمذل ما يقع بين العدو وعدوه تقع عداءه بين اثنين من المسلمين وخصومه فيقتل احدهم الآخر هذا ظاهر العموم فيشمل العمد او يقتلها خطعا مثل ان يكون بسيارة فيدهس نفس محرما اذا يشترض ان تكون نفس معصومة سواء كانت هذه النفس صغيرة او كبيرة يعني لو قتل طفلا صغيرا إنه عليه الكفارة كما لو قتل كبيرا ولو قتل أمثى وجبت عليه الكفارة كما لو قتل ذكرا فإذن أن تكون النفس محرمة وعلى هذا قالوا لو ضرب امرأة حالا فألقت جنينها ميتا وعلمت حياته قبل وقالوا أن هذا عليه كفارة القتل إذا كان أخطأ فضربها أو قبيب عطاها دواء فأخطأ فأفقطت الجنين فخرج ميتا فإنه يجب عليه او أعطى دواء لصغير قريب الولادة فكان صددا في موته خطأا فإنه يجب عليه أن يكفر من قتل نفسا محرنا قال محرنا بناء على ذلك يريد السؤال لو أنه قتل نفسا مباحث القتل مثلا وجب القصاص على علاقاته فجاء السياف وضرب عنق القاتل فالسياف قاتل لكنه قاتل لنفس مباح قتلها فلا تجب عليه التفصار إذن يشترق أن تكون النفس محرما كذلك أيضا لو أن شخصا كان في بيته فهجم عليه شخص معه سلافه يريد أن يقتله أو يريد أن ينتهي عرضه والعياذ بالله أو يريد أن يأخذ ماله فقال بعض العلماء بنشروعي طبعا من هذا الأصل تجوز المقاتلة قال يا رسول الله أرأيت إن جاء يريد أخلماني قال لا تعطي قال أرأيت إن قاتلني قال قاتل قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار قال أرأيت إن قتلته وقتلني قال أنت شهيد فجعل من ضب عن عرضه وعن نفسه وعنواله شهيدا من قتله دون عظيفه هو شهيد من دون مالي فهو شهيد ففي هذه الحالة لو أنه كان في بيته فهزم عليه شخص هذا الشخص صائم حاول أن يتفعه بالموعظة فلم يندفع حاول أن يذكره بالله فلم يتذكر أو لم يتفعه وقت يذكره فجاء شاهرا سلاحا وعالم أنه إذا لم يقتل سيقتل أو حمل السلاح يريد أن يقتل قريبه أو زوجه وكان هو متخفيا ومعه سلاحه فعلم أنه لو تأخر سيقفلها ولا وسيلة هذا الشرط في دفع إسرائيل لا وسيلة لدفع شره من اعتداء على العرض بالزنا مثلا إلا بقتله فإنه يكون مهدر الدم ففي هذه الحالة لو أطلق عليه وقتل وصوف الشروط فإنه حينئذ تكون نفشا يبرح قتلها لأنه باعتدائه على عرضه وفولانه على أعراض المسلمين بدون حق أهدر حقه وحينئذ سقط حقه فإذا قتله فقد قتل نفس النزاحة القتل بهذا الوجه كذلك أيضا البغاة الذين يبغون على إخرجون على إمام النسمين يبغون فلو قاتلهم شخص فقتل منهم فلا يجب عليه لا قصاص ولا دين فإذن يشترط في وجوب كفارة القتل الخطأ أن تكون النفس المقتولة معصومة محرمة وعلى هذا لو كان حربيا لو كان ضاغيا لو كان صائلا لو كان مضوح الدم لأن قتل فقتل بالدم الذي قتله أو كان محصنا فتأول قتله فإنه لا تجب عليه الكفارة خطأ خطأا خرج مفهوم قول خطأا أنه لو قتلها عنده أنه لا عليه وفي قوله خطعا يلتحق به سبه العمد لأن العمد يجري مجرى الخطأ ويأخذ حكم الخطأ معي. مباشرة أو تسببا مباشرة مثل أن يحمل السلاح ويقتله كما تقدم معنا في قتل المباشرة أو تسببا مثلا ألجأه حتى أدخله في مكان فيه أسد وقفل عليه الباب فالذي باشر القتل هو الأسد افترس الأسد وقتله فالذي باشر القتل هو الأسد لكن الذي تسبب وأغلق الدار أو ربطه في حوب ثم انتلع عليه الحوب حتى ثلاثة وثناثة وماتت وقد تقدمت معنا الصورة السبدية والمباشرة وفصلنا فيها نعم فإن كانت سبدية يعني طبعا هذا في الأمر إذا أنهش إذا أدخله الأسد الشابعي عنده من العمد يجب الكفارة لكن قلنا إن العمد لا يجب الكفارة فيذ يكون قتلا مباشرة ماذا أخطأ ظنه أنه كافر وأطلق عليه على أنه حربي أو معادي فقتل وكديا أنه مسلم فعليه الكفارة كذلك أيضا في مسألة السببية ان يتسبب في قتله مثل ان يعطيه دواء فالطبيب يخطئ في دواء فيعطيه لمريض خطع ويكون هذا الدواء قاتله فتناوله المريض فالذي باشر قتل نفسه والمريض حينما تناول الدواء لان الطبيب لم يضع الدع لو حقر الطبيب الفقر من نفسه فقد باشر لكن حينما يعطيه دواء ويسد له دواء فقد تسبب هذا قتل بالسببية فهذا قتل السببية خطأ لأنه مقصود الطبيب أن يداوي ويهالس والضم في الطبيب أن يريد الخير للمريض فإذا أخطأ ووقع المكروه من فواطن نفسه جبت عليه الكفارة فعليه الكفارة فعليه أي تلزمه أي القاتل الكفارة نعم. أحسن الله إليكم قبيرة الشيخ وأجذر لكم المسوقة والأجر قبيرة الشيخ يقول السائل يقول الشارث ومن قتل نفسه محرم ولو نفسه فالتجب الكفار في ماله ولمن تدفع أسابقه بسم الله الحمد لله وصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من الله المصنف رحمه الله يقول ولو نفسه يعني ولو قتل نفسه خطأ ممكن لنقل نفسه خطأ ممكن جاء مثلا نفسه احتلاحه ففاره احتلاح وقتله جاء يريد أن يص... يأخذ السكينة فسقطت... حرة كهذا ثقتت عليه وقتلها هذا هو الذي قتل نسه تسبب في قتل نسه في هذه الحالة للعلماء وجهان من أهل العلم من قال تجب عليه كثارة نسه على هذا القول لو توفي وله مال أخذنا من ماله قيمة الرقبة قبل أن نقسم التركة إنه دين لله عز وجل ونأخذ من ماله نفسه وقضى معتقها كفارة لنفسه بأنه قتل عادي الناس والمصنق قال ولو نفسه وهذا ولو إشارة إلى خلاف مذهبي والعلماء يقولون لا, لا يجب عليه فقط المنفسه وهذا ظنه أقعد وأقوى لا يجب عليه فقط المنفسه أن يكفر تعالى. من الله تعالى أصابقنا الله طبيبة الشيخ يقول السائل هل كجبوا على المأموم من قراءة الفاتحة مع الدليل وضيان قول المخالفين في ذلك وإذا لم يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة في شكلة الإمام هل يقرأها والإمام يقرأ وماذا عن قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصته تعال لكم ترحمون أصابق الله. هذه مثلة فيها قولان فيها ثلاثة أقوال على التفصيل لكنها قولان فيه الإجمال القول الأول وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الجهرية والسرية وهذا هو مدد الشافعية وطائف من أصحاب الحديث رحمه الله على وزوء قراءة الفاتحة على المأموم وراء إمامهم واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام أيما صلاة الله يقعوا فيها بفاتحة الكتاب فقاعد في الأصول أن أي من سيغ العموم يقول أيما رجل أيما امرأة هذا من سيغ العموم ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة إفتاح ما قال إلا إذا كان مأموما ثالثا ورود الدليل النصي في موضع النزاع فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وارتجوا عنه قال إنكم تقرؤون وراء إمامكم قالوا نعم يا رسول الله لمن نثل في أول الإسلام فكانوا إذا قرأوا منه صلى الله عليه وسلم سورة بعد الفاتحة قرأوا معه فإذا قرأنا ما أعطينا الكتاب غيرنا من إيمام يقرأهم من ما أعطينا الكتاب وقال إنكم تقرأون وراء إيمام قالي قال لا تفحدوا إلا بفاتحة الكتاب هذا نص صريح وواضح على أن فاتحة الكتاب بالسفناء الذين قالوا إنه لا يقرأ وراء الإيمام احتجوا بحديث جابر وغيره رضا ما عن ذريع وفيه من كان له إيمام فقراءة الإيمام له قراءة أولا هذا الحديث من حيث تستند أضعف أضعف ومختلف في تبوكي وبين العلمان الزاعة طويل في حديث من كان له إيمان وغاية ما فيها منحسن لغيره عند بعض العلمات الشواهد لعل القلب أن الحسن لا يرتقي على معارضة الصحيح الصريح لأن لا صلاة نكرة في سياق النفي وهي تفيد العموم هذا من أقوى المتون ثانيا هذا الحديث من اتفق عليه الشيخان وهذا حديث حسن هذا من ناحية السلم من ناحية المثل من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة القراءة تحتمل أمري تحتمل كل شيء يقرأه الإمام وتحتمل ما بعد الفاتحة لأنه كان يفهم كل شيء كان يقتدم بأوراء الإمام ولكن الأحديث تسهم على عصر الصحابة ومتبعنا على عصرنا الآن لأنه لا يقرأ وراء الإمام تسهم على عصر التشريح وهذا عمر مهم جدا لفيه الطالب العلم أنه بعد يتصور الأحاديث على الموجودة الآن وإحنا على صور معينة محدودة مع أم الأحاديث في دمان التسميع مهو عوضه ومنهم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة كانوا يقرؤون وراء الأئمة فما ذكرنا قال تفعلوا إلا بفات هذا الكتاب فهذا الحديث من هذا الحديث وهذا الحديث يفسر هذا الحديث وعلى ذلك نقول إن حديث من كان له إمام فقراءة إمام من ناحية السند أضعف من الحديث لا فلاة المناقرة بهذه الكتاب ثانيا من ناحية المتن نقول احتمل معنين العموب واحتمل الخصوص إن كان عين من كان له إيمان في قراءة بإيمان وقراءة نخفصه بحديث إلا بفاتحة كتاب وتخفص العموم ماضح ومعروف أو نقول إنه محمول على القراءة بعد الفاتحة حين إذن لا أشكال لنخرج عن موضع النزاع موضع النزاع في الفاتحة لا في ما بعد الفاتحة هذا بالنسبة للذين قال إنه يقرأ وراء لا يقرأ وراء الإيمان أما آية إذا قرأ القرآن فاستنعوا له وأنفسوا لعلكم ترحمون هذه الآية الكريمة لا تعارب ما نحن فيه لأن الآية ما فيها وجوب الاجتماع من القرآن عند الإمكان وللالك لو أخذت بعمم هذه الآية جئت من في السوق وجئت واحد أقرأ القرآن يجب عليكم التختم عنه لا يجب عليه لأن المراج بها الفضل في قولي لعلكم ترحمون أي من أزل أن ترحموا وبالإجماع عند العلماء رحمهم الله ان من مرعى على قارئ القرآن لا يجب يجبسي يسفن على قراءة ومخير ان ارادا راح نجلس وان ارادا وقد نزلت في الصلاة والمرأة بهذا تستمع له لعلق وأنفتل عليكم تحامون انفتل القرآن وهذا اعلن نوضع النجاة لان عندنا احاديث مستثناء خاصة ولا نستطيع شوف لو قلت غاية ما تقول في الاية انها متعارضة مع الحديث لو في هذا وهذا ليس يسلم طبعا لأننا في اعتراضات واردة لكن لو سلم أن هذه الآية تعرض الحديث وأنها في الصلاة نقول الحديث دل على ركمية الفاتحة حتى الذين قالوا باستهنان إنهم يسلمون أنها ركم إلا الحنفية رحمه الله فإذا كان يسلم أنها ركم فالحديث الذي أثبت وجود قراءة الفاتحة المؤمون في الركميات وآية في السمع له وأنصطوا غاية ما فيه من الواجبات التي هي ليست أصلا في الصلاة لأن هناك واجبات من أصول السلاة من التقليل والتحميد وأثار الصلاة وواجبات ملحقة بأصول السلاة ليست هي أصل في السلاة و��는FS ديليل أنها لا تج Credit إلا في القراءة الجهرية دون غيره من المواجبات المؤصلة لأن هي المواجبات للعوارض وواجبات العوارض وستعارض واجبات أصول السلاة إن فتح واجب ثم كيف تعارض ما هو رقم في السلاة حتى لو سلمنا من مواجبات الصلاة والما داخل في مواجبات الصلاة والفق أن تعرف دلالة كل دليل ومنزلة هذا الدليل هل هو في أصول الصلاة أو هو في المحق للصلاة وبهما على ذلك نقول إن هذه آية الكريمة لا يمكن بحال أن ننزلها منزلة لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب الذي هو نفس في موضع النزام ثم نقول أيضا إن لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب وآية إذا قرأ القرآن فالصنع له وأنسة الأعلى يمكن الجمع بينهم فليقرأ الفاتحة فيسمع القرآن أليس عند قراءة الفاتحة يجتمع للإمام وحصل امتزال الأمر فيما هو في الإنسان فجاءه عذر الشرعي فقرأ القرآن واشتغل بما هو ركم عن واجب وعندنا مبائف الشريعة يشتغل بالأركان عن الواجبات وبالواجبات الأهم عن الواجبات المهمة وبناء على ذلك نقول إننا نقدم الأقوى والقول بوجودها على المأموم من هذه الأوجه كلها أقوى وأحرم ويدم على ذلك فعل السلف فهذا أبو هريرة رضي الله عنه الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اعترض عليه بهذه الآية وقال إن الإمام يقرأ فقال له اقرأها في نفسك يا فارسي من شدة تشبيدي على هذا الأمر رضي الله عنه قال اقرأها في نفسك فإذا قرأها في نفسه قد اشتغل بواجمه في حظ نفسه وحرص على اتمام ما فرض الله عز وجل عليه اتمانه والله تعالى اعلم اصاب الله فضله كثير في الشريعه كل ساعي مصروف بركعه في الصلاه الظاهره وكان قد سهل لهم وجوبه الصلاه وصل وحضن فما وجب عليه ان سلم منعه اماثي بركعه التي كنت في قيامه فبح له المأمومون وأصر على أنه بقي ركعة من نحية شرعية يتعبد الله باعتقاده والمأمومون يتعبدون الله باعتقاده في يزيسون. من كان قد صلى أربعة ركعة لا يقوم مراعا الإيمان إذا علم أنه فتخامسا وإذا قام بطلة صلاة لأنه قام إلى شيء جائد وزاد ركلا في الصلاة علم أن يتعامل فترة الصلاة لكن لو كان مسروقا بركعة جاز له أن يتادع الإيمان لأن رفعة الإمام في حق نفسه الصحيحة وغاية الأمر الله مفترض يتأسى دمت نفسه وحين أيضا تسلم مع الإمام فإن إذا سجد إمام سجل سوى سجدت معه لم يدرك سهوى الإمام فإنه تسجل مكانا متابعة وصلاتك تامة وصلات الإمام المجبورة الله تعالى عنه أصابكم الله فطيرة الشيخ من مراجب قوله صلى الله عليه وسلم خير مساء بارك عيسى ربما أولى الله خير النساء دركة أيصرهما آآ مؤونة آآ يعني أن المرأة إذا تزوجها زوجها فخففت في مهرها وخففت في وليمة عرشها وخففت في تكاريف زواجها وضع الله الضركة في ذلك النساء وهذا مجرد وقد أخبرنا الثقاث أنهم تزوجوا فبالغوا في زواجهم فما نكثوا إلا مدة وديهم ثم تزوجوا وخففوا فلم ينكث إلى مدة أطول قليلا من التي حتى تركوا البذخ والإشراح فتزوجوا بإخر الحال فبقيت الزوجة الأخيرة معه مدة طويلة ولذلك يقول لي شخص تزوجت ودفعت قرابة 300 ألف قال والله ما مكثت معها إلا شهر ونص أو قرابة شهرين قال ثم تزوجت الثانية بحيث 200 ومكث ماء وكان ذريا عنده ماء فيقول تزوج في الثانية فمكثت من ثم تزوجت في الثالثة ويسر الله عز وجاء رضي الله صالحا وكان مأونة الزواج بجميع بما فيه تقارب ستين ألف قال هي الآن أم أولادي والآن لي قراب السبع سنوات وأنا معها فخير النساء يصروا هم مأونة المرأة إذا تيسر دائما ليس في النكاع فقط كل من على المشهومين وأخذ الأمور بالسماحة واليسر يسر الله له في الدنيا والآخر وأي أمر من الأمور الآن تشاهد وتجد مدني على السماحة واليسر إلا, إلا وضع الله فيها الضرتة ووضع الله فيها الخير لأن الله يحب التلسير على عبادي لأنه من الرحمة والرحمون يرحمهم الله والله تعالى يعني. أسابق من الله فطير في الشيخ يقول السائل كان عندي مبلغ من المال أردت أن أصرفه فذهبت إلى الصراف فأعطاني من وقال لي تعال غدا لأن ليس مبي الباطل فهذا ربا تسابق الله لذا كان هذا ما هو الردى ما هو هذا الردى هذا الردى نسية إذا قال لك الصراف تأتي بعد عشر دقائق أو رف تعال بعد, بعد خمس دقائق فقد اشترقت ولم تأخذ حقك في الصرف وهذا عين الردى قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لك أن يفارقك وبينك شيء يدا بيد تصرب 10 ريال تأخذ 10 ريال حديد يدا بيد مثلا بمثل فمن زاد أو الثداد أخذ 9 فلعنص الله على من أخذ وأعطى عين لذا إذا قال واحد والله هذا ورق وهذا حديد وإذا اختلفت هذه الأصناف إذا نقول لماذا تذكر ورقه حديد وليش قال له نص ريال ولماذا قال له ربع ريال ولذلك هذه رصيدها فضة فإذا ترفها ورقا أو حديدا ناقص بذائس اللعن على الاخر والمقتضى ولو لم يكن الربا لكان من أكل المال بالباطل لانه بي حق الواحد ياخذ 10 من اخيه مسلم ويعطيه 9 واليوم يصرفون ب 9 وغدا يصرفون ب 5 والله عندنا حجه ما في شيء ما في دار وين حق الناصر بيع ب من يلعنني نبيع كيف شئتم والحين اذا يتسلق الاغنياء على الفقراء للمسيول عند الاغنياء غانمين ومن الذي تعلم الشريعه تحرم الربا في القرون من يصفح الغني عنده هر أصنام يعطيه قروب وتأتيه الأموال زائدة بالقرب الآن يفتح له مكتب صراف ويصرف العشرة بتسعة بعد شاء الله يغتمد على حساب من على كد الفقراء وبعدهم تصرف راتبك خمس ريال خمس ريال إذا قد تصرف الخمس مئة تصرفها بنقص ثم تصرفها مئات بنقص ثم تصرفها خمس مئات ثم تصرفها عشرات بنقص مولم يحرم من الرضا لحرم من آث الأنوال الناش في لا بد أن نعلوا نور مثلا مثلا أن الإنسان يدخل الآن أن تخريج سمية الشخص ينشر ويعلقها ما شاء الله من الحق الواضح ننظر علينا أن نتورع وننبتد وأن لا ننظر إلى أنه فقط أن الناس هذا من هذا الأمر من لهم عن نصره الشرعي علينا أن نزل من وزين الشريعة وأن ننظر إلى الأصول العامة وإلى القوائد العامة أن نعرف اين هذا الأمر هذا الربا أمر عظيم فهذا هو الربا الذي حرم الله الرسول لا يحل لك أن يفارقك ولا يحل ل وبينكم ما شيء يجب التقابض ويجب التماثل يدا بيد مثلا بمثل كما امر الرسول صلى الله عليه وسلم انا استاذنكم قبل الأذان لم الاهم انا وشك عند المذان ها اذا ان عمل الاذان حكى كل شو صان الاخير شو صان شو صان الاخير تقودوا صراخ كبير الشيش ما نصيحتكم لطلبة العلم لدينتين المذاكره واصبحت قلوبهم فيها قسوه فما علاج هذه القسوه اسال الله عنا هل هل احد يسأل من العلم يا اخي والله لو تعلم مقدار نعمه الله عليك وانت جالس في مجلس واحد من مجالس العلم لحذوت على ركبتيك ولخربت صادقا لربك حامدا لنعمه وفضله يا ولي أي نعمة أنت فيها وأنت تذاكر قال الله قال رسول عليه الصلاة إن لم يكن أهل العلم في جنة فلا أدري من هو الذي في الجنة فضيلة الشيخي قلت السائل أنا أصلي ثلث إمام مسجد الحي وهو لا يجيد قراءة الكرآن يجوز أن أصلي في مسجد آخر في نفس الحي ونحكم صلاة المصلي الذين يصلون خلفه أسابق الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن الله إما بعد قولك ما يجيب قراءة القرآن فيه وجهان وجه الأول أن يكون مرادك أن نخطئ في قراءة القرآن خطأا وأثرا والخطأ الموفي عند العلماء أن يلحظ في الفاتحة لحن يخيل المعنى أو يبدل حرفا مكان حرفا فهذا هو الذي يسميه العلماء الأمي الذي لا يسمى الفاتحة هذا لا تفح صلاته إلا دمن هو مسر أو دونه أنه إذا كان الإنسان يضبط الفاتحة فلا يصل وراء هذا ولا يجوز تقديم أمكان هؤلاء الجهلة الذين يخطؤون في قراءة الفاتحة خطأاً يشيل المعرى أو لا يصلون إخراج حروفه على وجه المعتبع الذي يصل به الإجباء أما إذا في هذه الحالة لا تشلي مع المنبغي نصح هذا وتعليه وإذا يشليش وراءه علي تفتح عليه خطأ ولو امتنع ترد عليه حتى يرجع إلى عن خطأ في تصح الصلاة الأمني إلا بمن هو مثلها أو دونه الحالة الثانية أن يكون قولك لو يجود القرآن يعني لو يحصل بعض الأحكام المتعلقة بالتجويد يتحصل عنده بعض الأخطاء في القراءة فإذا كان هذا في القراءة مراعاة الأحكام التجييد فالأمر أخف هذا لا يفهم بطلام الصلاة لكن يُعلم وينبع أنه ينبغي عليه إتقان هذه الأشياء إلا إذا كانت قراءة وهو قراءة شرب وحرب حذر يخصف فيها لبعض الأحكام هذا شيء آخر لكن الظاهر من شؤالك أنه ليس من هذا النور على كل حال إذا كان من النوع الثاني الذي أرى أن تصلي معه وتحرص على تقويمه وإعطاء ملاحظاتك له بين الشيء والأخرى إن عل الله يقوم قال صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري عن نبي هريرة رضي الله عنه يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم إن أخطأوا فلكم عليهم إليكم صلاتكم تامنة وأنهم خطأهم هذا إذا كانوا خطأ لا يشيل المعنى وليس بذاك الذي يعني يوجب الحكم بطلان الصلاة لكنه آتم هذا الإيمان إذا أمكن أن يضبط أحكام التجويد ويتعلمه ولم يتعلمه فإنه من شرعا لأن تجويد القرآن واجب والقرآن ينبغي أن يقرأ فما نزل وأما قال البعض أن التجويد جدعى فقوله رد عليه لأن إمة الإسلام ودواوين العلم كلهم على إثبات هذه اقتراعة كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن المرض فيها إلى أهل العلم بالقراعة آآ ولذلك تجويد لا دل قال قلته تعالى ورقل القرآن ترسيل أي رقله كما نزل وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من أراد أن يقرأ القرآن غبا طريا كما نزل خلق يقرأه من فقال غبا طريا كما نزل وهذا يدل على أن التلقي عن الروا أنه يوجب المتابعة في القرآن منهما قال العلماء قراءة سنة متبعة تأخذ من أفراه الرجال فالاصل هذا ان هذا التدليل واجب بلا يوجد ذا اشلال وعليه ضبطه واتقانه فان قال قائد ان ما في دليل على هذا ما قل له انت الان تقول الف لا مين ايش الدليل انك تقول الف لا مين لماذا ما انتقل الام المكتوبة الام من الذي قال لكم تقرأ الاف لا مين فاذ هاي عين صار فقال كهيض ما هذا اذا معنى ذلك قال في بعض رحيان الحرف زيادة الحرف في القرآن باعتقاد وهو ليس من القرآن مجد للكفر ونقص حرف من كتاب الله باعتقاد أنه مجد للكفر فهو يقول يا ابني اركب معنا لا ينتق بالبع وهو قراءة حرف فلماذا تسقط حرفا من كتاب الله لو جاء وقال يا ابني اركب معنا خالف الأصل في اللواء هذه اللواء عرس الله صلى الله عليه على هذا الوش فإذا من الذي فيما الدلول على هذه الأشياء Jadi ana hadi al ashya riwaya ajimah al qira'ah wa kull shakh al islam kulluha li 'ilm wa yarji ilayhi min kull an san yarji ilayhi hadha alladhi amara Allah azza min jin al nas manaduna ma akhud 'anhu min al 'ilm khallubuhum wa qul inna al كان bid'a haula la asquhum wa la a'rifuhum ma kana 'alayhi al salaf al وما كانوا ليجانبوا في أعظم شوه القرآن ما شاء الله فلما 14 القرن ساكتها عن هذا البدء وتسكت من علمة القراء يعلمون الناس في البدء هذا عمل يعني ما ينضغي له جيد إذا كان الإنسان يدعي للتجويد أو على وجه لا يحصل في التجويد لا يأتي هذه القراءة النبوية المحفوظة على رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جسى فيها إنّة في الإسلام جيلاً بعد جيل ورائيلاً بعد رائيل في مجالس الإلم يتلقونها ويكافحونها ويكافدون من أجله فالكجيز سنة متبعة ولذلك ينبغي الأخذ به والأصل أن الله عز وجاء مرها بترتيب الكتاب على الوف الذي نزل وقال سبحانه بلسان عربي مبين وإذانة القرآن إخصاحه وإعطاء شروف حقها من صفة الله ومن صحقها دون تغيير ولا ترديل المقصود من هذا أنه يجب عليه أن يتعلم هذه الأحكام وأن يلم بها حتى يؤدي للقرآن حقه وحقوقه والله تعالى أهلا كتاب رسول الله وضيئة الشيخ طلستائل لا يخفى على فضيلتكم لكتاب الله عز وجل من تأثير في النفوس كما لا يخفى الأجر العظيم المتركب على تلاوته وحفظه وتدبره وحيث إن كثيرا من أبناء العالم الإسلامي فرم هذا الأجر بسبب عدم تملكه لكتاب الله ولضيق ذات اليد وحيث إنه توجد أعداد كثيرة من نسخ في المساجد وهي في حالة جيدة موضوعة تمستوبعات بعدم حاجة إليها مما يعرضها للتلف والانتهان تضافة إلى عدم الاستفادة منها حيث إن المساجد تستقبل سنويا أعداد جديدة من المصاحف مما يجعل القديمة منها والتي في حالة جيدة لا يستفاد منها لذا اقترح بعض النصوبي إحدى الجمعيات الخيرية والتي لها نشاط واسع في أنحاء العالم وخاصة للإسلامي مخاطبة أئمة المساجد لأخذ تلك المصاحف الموجودة في المستردعات والتي غالبها من طبعة المجمع ولا يحتاج لها وإرسالها مع الدعاة إلى سنة المناطق الخارجية لتوزيعها على المسلمين هناك مجانا يستفيد منها لذا نأمن منكم إضاحي الحكم الشرعي في هذه المسألة أشابكم الله اولا حقيقة هذه القبعة قبعة المجمع من نعرف حال القبعات قبل عشرين سنة أو ثلاثين سنة يعلم أنه من أجين نعم الله, الله ومن أعظم نعم الله عز وجل في ظهر وجود هذه القبعة هذه القبعة التي معرف من العلماء والأئمة الذين قاموا على تحريرها وغبطها من شهد لهم في العالم الإسلامي من أمة القراءة من علماء الأزهر ومشائخ الأزهر القدماء الذين معرفهم بالصلاة والاستقامة والضبط والتحرير وبلوغ الإمامة في هذا الشأن وغيرهم من العلماء الفضلاء رحم الله وعمواتهم وأحسن خاتم لأحيائهم والجزام عن الإسلام يسمي خرجها هذه الطبعة الحقيقة كنا في الحرم النبوي ستأتي طبعات من مختلف العالم من جسانه بعضها محرف القرآن فيها محرف طلعنا على بعض طبعات محرفة طبعا محرفة والكلام محرف والآيات فيها صقط فيها تحريض فنعنى العظيمة من الله عز غل وجود هذا القبع شاء الله يعظم الأجر والمشوبة لمن كانوا صدفة فيها لأن الحقيقة أغنى العالم عن كثير من غساء وعن الدخل الذي ظر المثلي في كتابه وأن الله تكفل بكتابه الأمر الثاني مسألة الطبعات الموجودة في المساجد القرآن إذا كان في المسجد لا يجوز إخراجه من المسجد هذا أول شيء والأصل أنه إذا في مكان هذا يصنونه دلالة فعل على خصوص الحبس والوقف الحبس والوقف إذا جاء في مكان جاء وضع في المسجد نفهم من هذا الفعل أنه قصد إيقافه على هذا المسجد ولو لم يتلفت بلسانه فيصبح وقفا على هذا المسجد إلى أن يتلف بالكلية فلا يجوز إخراج الطبعات من المساجد حتى ولو كانت قديمة وذلوا الأسف يتشاهدون بعض والذين أوقفوا على المساجد طبعات أو شيء من كتاب لهم يرجون الأجر والمتوبة في أموات أوقفوا هذه المصاحف هذه البسط وهذه الأجهزة لا يجوج لأحد المقدم على تغيير أو تبديل بها إلا بوجه شرعي هذا أمر مقرر عند علماء في الوقف وشد شيء الوقف ثانيا لأن الإنسان حينما يقول أوقفت هذا وشدلت هذا فقد أخرجه عن ملكيته لله عز وجل لا يستطيع أحد أن يتولى النظر فيه وأن خلاف خلع عن اليوم وأصلحه وكثم لودي العبد المسبل للمناثل فلا يجوز العبادة للأشياء الموجودة في المساجد والاستهاد فيها إلا مما له الشأن في ذلك فهذه المصاحف تكتبون من جهات لو قاف فيها جهات معنية بهذا الشيء مفوض إليها مضغف هذا الشيء لأنك تتحمل المسؤولية أمنا عنيات لكل شخص يجمع من المساجد وباسم الله إذا على الخارج يفعليني إن هذا اجتهاد باطل مردود لأن هناك ضوابط سرعية هذا وقف مسدل على هذا المسجد فلو يجب نعم العالم الإسلامي فيها ناس تحتاج ليس معناه أنه لا تحتاج موجود الحاجة وموجود الفاقة لكن أرسل إليها طبعات تكلم مع الأغنياء أن يحرروا نصف من طبعات تصل إليهم وموجود عناية بهذا الباب يعني هناك جمجيات جزان الله وكل خير يعتمون بهذا الأمر لكن ليس من حق الإنسان أن يأتي إلى طبعا موقفة في المسجد ويخرجها من هذا المسجد هذا أمر يعني لا إشكال في من جهة الوقفية أن من سبل وحدث لا يجوز بأحد أن يخرج شبسه عن مكانه إلا بوجه شرعي ولذلك قاله أن الأوقاف لا تباع إلا بقضاء من القادم لأن ليس لها ولاية فتحتاج إلى الولاية العامة من القادم حتى يحكم ببيعها وصحة تتصرف فيها الأمر الثاني لا يجوز لأحد أن يأتي والمصاحب موجوده في المسجد ويدخل مصاحب جديده ما دام المسجد مستخف ولذلك ما دام المسجد مستخف فالذي سبق احق اذا دين مسجد اخر وهذا المساء ان بدل ما تدخل المصاحب القديمه اللي في اصحابها اولى خذ له الجديدة جديد وقل له اذهب الى من هو احق ان من سبق فهو احق ولذلك لا ينبغي احكم الشرع ولو ان شفت فرش المسجدين لو فتح هذا الباب تأتي تفرص المسجد تأتي واحد يقول والله هذا, هذا الفراش ما يعجبني يأتي في فراش آخر والثاني يقول كمان ما يعجبني أبغى الأجر والمسجد لن ينتهي هذا العمل ولذلك الأصل أن من سبق فهو حق ونقول لمن لا حق ان عنه هو أحرش وضع فيه شيء توقف مصاعد شيء توقف أجزة توقف أشياء أخر فالأصل أنه ليس من صلاحية الإمام ولا من غيره النظر في هذه الأشراع انما توكل الى من هو معميد هذا الأمر تكتبون إليه ثم يجتهد في هذا الأمر لما فيه النصر صله إنشاء الله التوفيق لغاية حب ينبه إلى ما يعنيه إخوانكم في فلسطين من الكرب العظيم والبلاء العظيم الذي نزل بهم إنشاء الله بعزة وجلال من أجل بفرض لنا والأهد من المسلمين وتعلمون كما لا يخفى عن جميع تكالب أعداء الإسلام عليهم وما فعله اليهود به الأمر الذي يحتم على النسلم أن يكون مع الإخوان كما بيّن الله عز وجل في كتابه وصنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجوب نصرة النسلم يا أخي المسلم بكل ما تعني هذه الكلمة بكل ما تعني هذه الكلمة ولذلك أقول على كل نسلم يقدم ما يستطيع تقديمه لإخوانه ومن اعظم ما تنصرون به احوالكم كثرة الدعاء فان الدعوه فيها خير عظيم ولعل دعوه من تفتح لها ابواب السماوات تفرج بها كربات المؤمنين وترفع بها الى عند ربها وتطال من فيها الحسنات في الدنيا وفي الاخره فاستودعوا رحمكم الله في دعاء لاخوانكم وتصور قربهم حينما تقتل شيوخهم وترم نسائهم وتيبتم أفصالهم وهم إخوان في الدين والعقيدة وما نقب منهم إلا أنهم آمنوا بالله وشدقوا رسله فمن ثم نثلة إغاني وعقيدة على المسلم يستهج بالدعاء لهم بين الأذام والإقامة في السجود في الأسحار في مظام الإجابة عند خشوعه وحضور قلبه يستهج الدعاء لإخوان المسلمين أن أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسفائه وصفاته العلاء اللهم أنت الله لا إله إلا أنت يا من نفشه البلاء ونزيل العناع يا فاطر الأرض والسماء لا إله إلا أنه نسألك اللهم أن تجعل الإخوانيا من كل هم مفرجا ومن كل غيق مفرجا ومن كل بلاء عافية اللهم داوك أحاهم وشي مرضاهم وتقبل شهداء أهلا اللهم هبت أقدامهم بسبد سهامهم بسود آراءهم واجمع شœلهم واصيح باكدهم يا حي يا قيون اللهم مبارك أرزاقهم الله مبارك أرزاقهم الله, الله مبارك اقواتهم الله مبارك الله مبارك يا يا اللهم مبارك ارزاقهم وأقواتهم نحي يا اللهم ادعال من كل هن من فرج اللهم ادعال لهم من كل هن من فرج اللهم ما انزل عليه من التباة والصدر أonds ما انزلت من الفلاك اللهم من اليهود قد أغوا ودغوا وأشرفوا وأنعموا وأرجحوا اللهم جبار الخنامات والأرض لا إله إلا أنت يام يسمع الدعاء ويفشك الغلاء يخاطر الأرض والصماء يحضر يا قيوم يحضر يا قيوم, يا قيوم. يا قيوم. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أن تزدل عرشهم اللهم زدل عروشهم اللهم فضع دنيانهم اللهم فضع شنهم اللهم فضع جمعهم اللهم احسنهم أبدا واقتلهم بددا ولتغادرهم أحدا اللهم صلهم عاصرتك واشتب عليه مرأتك وأنزل به مريك ستا ولعنتك إله الحق لا إله إلا عنك اللهم فضع شنهم وشن من شائعهم وظاهرهم وأعامهم ورضي أزعالهم اللهم حسن ظهورهم اللهم اقسم ظهوره وشكس أموره اللهم شكس أموره لا شدي يا, يا قيون اللهم أرنا فيهم عجائب قدرته اللهم أرنا فيهم عجائب قدرته عدل لنا وليقواننا بالفرج لا إله, لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانه ربك رب العزة عنا يسيبون وسلامه حسنا